سبحان الله لا بسم الله الرحمن Yeah.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 Well ¿Por <susurra> <coughs> <coughs> qué? Or... One more. In the world Hello oh.